وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونزيرا فقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به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 قيم الذي زرب سنا شديدا من له ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كسين فيه أبدا ويُنزِر الذين قالوا اتخذ اللَّهُ وَلَدَهُ